بيقولوا ا ل أ و ق ا ت ا ل ح ل و ة بتمرق بسرعه ا س ر ع من الحلم ما ب ي ب ق ى ل ن ا غير الذكريات بس أ ن ا ما لحقت انبسط بحياتي وفجاه احلامي صارت ك و ب ي س وكل ذكرياتي علقت بينها ا ل أ ر ب ع ح ي ط ا ن أ غيابك أ ن ا س ا ع ت رمل كل شوي عم بنص كل شي فيك 「なに?」「なに?」「なに?」 と م ث ل الشباح بعدك عني طفاني اتل احساسي فضل ناقص بلا كل الفرح انا حرف ناقص من دونك صعب يكتب So